ال بل بللتُؤثِرون الحياةَ الدّنيام والآخرَِةُ خَيرُون وَأَبَقم إ هذالَ في الصُح في الأُولام صحُ فيِي إبره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 سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض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 اما انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا, يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى انفسنا طرفه عين اللهم يا من تسمع كلامنا وترى ما كاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين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 واجعل الحياة زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين الهنا مولانا خالقنا رازقنا اللهم فرج هم المهموم من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إمامنا بتحكم وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وولي عهده لما تحبه وترضى اللهم وفق رجال أمننا واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واجزهم عنا خير الجزاء برحمة يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم سدد رأيهم اللهم سدد رميهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخاطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما على نفسك اللهم اجعلنا ممن دعاك فاجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهما ميتاً فأنزل على قبره شابي بالرحمات وافسح له في قبره مد بصره واجمعنا به في جنتك جنات النعيم برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارِك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد